وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَزَّانِي لَا يَنْتَبُمْ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 وادروا ان لا ذا با ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان بضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمه هو 119. إن الله تواب حكيب 110. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 111. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 112. لكل امرئ منهم والذي تولى كبره لَهُ له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة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 111. إن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 112. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين 113. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن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 كُمْ وَالسَّعَاتِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن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 الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات انا يكبرؤون مما يقولون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 وَقُ مُؤمِنَاتِ يَغْضُضنَّ مِنْ أَبَصارِهِ وَيَحْفَغْنََّ فرُوجَهَُّ وَلَا يُبِدينينَ زينَتَهُ إِا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالمّ يَغْضْرِ بِنَ بِخُمُورِهِ وَلَا جُوبِهٍِ وَلَا يُ بِدينينَ زينَتَهَُّ إِا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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما دلل الله الذي آتاكم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 109. يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 110. نور على نور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 لِيَجِزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ والَّذينَ كَفَأََّالُ كَسَابِ بقاتِ يحسَبُ الظَّمآنُمَا أَن حتىََّ إذ جَاء أَهُ لَمْ يَجددهُ شَيْئ يحسَبُ الظَمآن مَا أَن حتىَ إذ جَاء أَهُ لَْ 119. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 110. أو كظلمات في بحر اللجين يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات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 والله خَلَقَ كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخنق الله ما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 ذِي خَوْفِهِمْ أَنَّا يَعْبُدُونََنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لعلكم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 والقواعد مِنَ النساء التي لا يرجون مكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرجون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 111. وقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يُخَالِفُونَ الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 112. ألا إن لله ما في